النشرة الإخبارية صبايا دولتي هيا عيد مجدنا حي يا وديتا جهومتنا على هاماتها هيا صبايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الاربعاء عشر من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين جنود الخلافة يثخنون بالرافضة والمرتدين في الأنبار وديالة ودجلة من ولاية العراق هلكا ومصابين من الأمن والجيش المصري المرتد بنيران جنود الخلافة في ولاية سيناء هلكا من الجيش الفلبيني الصليبي على أيدي جنود الخلافة في ولاية شرق آسيا البداية من ولاية العراق جنود الخلافة يثخنون بالرافضة والمرتدين في الأنبار وديالا ودجلة من ولاية العراق نبدأ من الأنبار بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي أبو داود الموحد بعجلته المفخخة نحو إحدى مقرات الحشد والجيش الرافضي المرتدين في مدخل مدينة القائم وتمكن من الوصول إلى المقر وفجر عجلته في جموع المرتدين ما أدى إلى تدمير خمسة آريات وهلاك ثمانية وعشرين مرتدة بينهم سبعة ضباط برتب مختلفة وإصابة اثنين وعشرين آخرين ولله الحمد والمنة على توفيقه أما في ديالا بتوفيق من الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على عناصر من الحشد العشائري المرتد في منطقة الهاروني شمال المقدادية ما أدى لهلاك عنصر وإصابة أربعة آخرين كما استهدفوا ثكنة للجيش الرافضي المرتد بقرية شروين بعدد من قذائف الهاوين وكانت الإصابات مسددة بفضل الله وفي قرية باهيزة بجلولاء قامت مفرزة أمنية بأسر ونحر مختار القرية المرتد المدعو محمد عبد الله محمد فيما أدى تفجير عبوة ناسفة على عنصر من الجيش الرافضي المرتد إلى هلاكه وذلك بالقرب من المحطة الغازية بالمنصورية في الخالص ولله الحمد والمنة وفي دجلة استهداف آلية الرباعية الدفع للحشد العشائري المرتد بعوة ناسفة في قرية شكرا شمال الشرقاط ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة ثلاثة آخرين ولله الحمد أما في ويراية سيناء هلك ومصابين من الأمن والجيش المصري المرتد بنيران جنود الخلافة في ولاية سيناء تم بفضل الله وحده استهداف تجمع لعناصر الأمن المصري المرتد بنيران جنود الخلافة وسط مدينة العريش أمس ما أدى لهلاك وإصابة ثلاثة منهم كما تم قرب حي الصفا جنوب العريش أمس تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش المصري المرتد ما أدى لتدميرها كما تم أيضا قرب حاجز الفايدي جنوب العريش أمس تفجير عبوة ناسفة على سيارة إسعاف للجيش المصري المرتد ما أدى لتدميرها ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية شرق آسيا هل كان من الجيش الفلبيني الصليبي على أيدي جنود الخلافة في ولاية شرق آسيا تم بفضل الله وحده تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي بقرية كلواغ في جزيرة مندناو ما أدى لهلاك ثلاثة منهم ولله الحمد على توفيقه وفي ولاية الشام في الحسكة استهداف عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية الدشيشة شرق الشدادي أمس ما أدى لهلاك اثنين منهم ولله الحمد والمنة وآخيرا إلى ولاية قرانسان استهداف عنصر من طالبان المرتدة بتفجير عبوة ناسفة في منطقة كوروم في كنر أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين جنود الخلافة يثخنون بالرافضة والمرتدين في الأنبار وديالا ودجلة من ولاية العراق هلكا ومصابين من الأمن والجيش المصري المرتد بنيران جنود الخلافة في ولاية سيناء هلكا من الجيش الفلبيني الصريبي على أيدي جنود الخلافة في بلاد شرق اسيا وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صايه دولتي هيا عيدي حي الله شجاعا بسور دمشقنا حي فهذه صفه اللبطان تطوي الله شجاعا يسوري دمشقنا حيه فهادي صفحه لبطال تطويذ الله شو جعان اليسوري دمشقنا حيه فهادي صفحه لبطال تطويذ الله شو جعان اليسوري دمشقنا حيه فهادي صفحه لبطال تطويذ للناطي تطويذ للناطي